جلسه وأكل أكله وإذا كان بناء مصدره الأصلي بالتاء فيدل على المرة بالوصف كرحمة رحمة رحمة واحدة نعم اذا المصدر المرة او هو مصدر فيه معنى الحذر كلمه المرة يعني يدل على وقوع الفعل مرة واحدة يدل على وقوع الفعل أو الخذف مرة واحدة مصدر المرة طيب مصدر المرة من الفعل الثلاثي على وزن فعل يصاغ على وزن فعل من الفعل الثلاثي مصدر على وزن فعل بفتح فسكو مثل جلسة جلسة أكل أكلة, أكلة آه ضربة ضربة آه لقية, لقية قتلة, قتلة, قتلة نشد نشدة وهكذا وهكذا, وهكذا. إذا على وزن فعل من الفعل الثلاثي على وزن فعل ولاحظوا تدل على الوقوع مرة واحدة. طيب إذا كان لاحظوا في نهاية كله على وزن فعل إذا في نهاية في تأمره طيب كنا رحمة رحمة قد يفهم من المصدر لا يفهم من المراردة ممكن. توصف بكمة واحدة رحمة،, رحمة واحدة للدلالة على وقوع الحدث مرة واحدة هذا المصدر المرة من الفعل الثلاثي. يدخل الآن لاحظوا يعني الملاحظة بأن الشيخ هنا أخذ برأي أهل الكوفة بأن الأصل هو الفعل وليس المصدر لذلك قال من الفعل الثلاثي. وصاغ المصادر من الافعال نعم ينتقل الآن مقابل مصدر المرة ما يسمى بمصدر الهيئة ومصدر الهيئة هو بدل على هيئه وقوع الحد على هيئه وقوع الفعل جلست جلسه العالم جلسه العالم تاخذ جلسه العالم هيئه الجلسة وليست بينما جلس جلسه يعني جلسه واحده يعني جلسه واحده جلسه يعني هيئه الجلسه التي جلستها نعم ضربت ضربه ضربه المقاتل مثلا او ضربه يعني اذا هيئه الضرب التي قمت بها طيب المصدر الهيئه هذا ايضا مشتق من الثلاثي صغ على وزن فعل امر بسيط جدا مره مره ما ما لاحظتوا فعل هيئه فعل مقابلها فعل هذا من الثلاثي من الثلاثي. تفضل سيد محمد. مصدر الهيئة من الثلاثي ويصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر على وزن فعل بكسر فسكون كجلس جلسة وفي الحديث إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دل على الهيئة بالوصف كنشد. الله نشدة نشده عظيمه نعم اذا مصدر الهيئه من الثلاثي على وزن فعل جلس جلسة, جلسة قرأ قراءه قتل كتله وهكذا الان الشاهد لاحظ اذا قتلتم فاحسنوا القتله فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه فعل ذبح القتلين الهيئه اذا هيئه وقوع الفعل واذا كان في اخر هذا المصدر في تا اذا كانت تا في مصدره الاصلي دل على الهيئه بالوصف نضع صفه نشدت ضالتا نشده نقول نشده عظيمه نشده عظيمه نضع صفه لتبين يعني ان هذا المصدر مقصود في مصدر الهيئه لدينا احيانا في لبس في بعض الكلمات قد تأتي مثلا كلمة الشدة شدة فعل لكن لا تدل على هيئة طبعا كلمة الدري أيضا فعل لكنها لا تدل على الهيئة الشعرة لا تدل على الهيئة إذا نلاحظ إذن المعنى له علاقة كبيرة جدا إذا قد تجيء فعل ولا يراد بها الهيئة ولا يراد بها الهيئة أنا أتيت بهذا حتى نتنبه بأن السياق يجب أن يعني يخدم وأن نفهم بأن الكلمة عندنا على وزن فعلة تفيد الهيئة فإن لم تفيد الهيئة فليست مصدر فليست مصدر الهيئة نعم يعود الآن بيننا الشيخ إلى مصدر المرأة من غير الثلاثي. طريقته بدأ بالثلاثي بالمرة والهيئة ثم انتقل إلى غير الثلاثي الثلاثة بالمرة و. الهيه. نعم مصدر المرة من غير الثلاثي ثلاثي بزيادة التاء على مصدره كانطلاقه وإن كانت التاء في مصدره دل عليها بالوصف كإقامة واحدة اذا من غير الثلاث انطلق انطلاقا انطلاقا في علاقه استخرج استخراجا صخر استخراجه دلت على ان مرة في واحده اعطاء اعطاء اعطاءة ت مربوطه طيب, طيب. الان ال... اذا كان في التعان مثلا ما هو مصدر تعان تعان كذلك قال إقالة مثلا استخرج استخراجة طيب إذا كان في نهاية في المصدر في كانت التاء في مصدره مثل إقامة مثل استعانه أنا أيضا هنا نضيف كلمة واحدة سواء من الثلاثة أو غير في نهايته في تاء نضيف كلمة واحدة لدول على الوقوع الفعل مرة واحدة اذا المصدر المرة من غير الثلاثي هو المصدر الاساسي نضيف إليه التاع فإن وجدت التاع في مصدره الأصلي أضفنا كلمة أضفنا كلمة واحدة مصدر الهيئة من غير الله. الثلاثي ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة وشد خمرة ونقبة وعمه من اخ اختمرت المراه وانتقبت وتعمم الرجل نعم اذا المصدر الهيئه لا يؤخذ من غير ثلاثة وما ورد مسموع وهو على غير يعني شاذ على غير قياس هو شاذ مثل خمره خمره من اختمر وليس من ثلاثة خمره فعله وهو من اختمرت المرأة لبست الخمار طيب ونقبا انتقبت المرأة طبعا هذا في ثلاثي، عمّة تعمم الرجل الرجل فهذا من الشاذ الأصل أن مصدر الهيئة لا يصاغ من الثلاث إذا لدينا مصدر المرأة يقابله مصدر الهيئة مصدر المرأة من الثلاثي على وزن فعلا من غير الثلاثي على وزن مصدره مع إضافة تاء على هذا المصدر إذا وجد في مصدره تاء أضفنا تلمية واحد هذا بالنسبة للمصدر المره مصدر الهيئة يصاغ من الثلاثي على الوزن فعلا ويصاغ من غير الثلاثي وما سمع هو من الشاذ مثل خمرة ونقبة وعمه هذا بإجاز شديد وهو يعني من الموضوعات السهلة الميسرة المفهومة ندخل الآن في المصدر الميمي وكلمة الميم أتت من أن في أوله ميم زائدة ميم زائدة في غير باب المفاعله هذا شرط قيد يجب أن تنبأ إليه في غير باب المفاعلة يعني قاتل مقاتلة هذا مصدر لكن مقاتل هذا ما مصدر هذا المصدر اصلي وليس مصدر ميمي إذا نضيف هنا المصدر الميمي لكونه مبدوء بميم زائدة في غير باب المفاعلة في غير باب المفاعلة نعم نعم طبعا بالنسبة لمصدر الهيئة يعني بعض المحدثين بعض المحدثين ممكن نقول نحن يعني أحسنت إليه إحسان عظيما أو أحسنت أعطيته عطاءا كثيرا يعني بمعنى نصف المصدر الأصلي ففي وصفه يكون فيه معنى الهيئة لكن هذا من كلام المحدثين ولا لم يذكر عند الأقدم نعم أنا الآن دخلت عدت صار عندي انتكاس لمصدر الهيئة عد إذا المصدر الميمي تفضل اقرأنا المصدر الميمي تفضل. المصدر الميمي من الثلاثي التنبيه الثاني عندهم مصدر يقال له المصدر الميمي لكونه مبدوءا بميم زائدة ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون الفاء نحو منصر ومضرب ما لم يكن مثالا صحيحا لام تحذف فاؤه في المضارع كوعدة فإنه يكون على وزنه مفعل بكسر العين كموعد وموضع وشد من الأول المرجع والمصير والمعرفة والمقدرة والقياس فيها الفتح وقد وردت الثلاثة الأول بالكسر والأخير مثلثا فالشذوذ في حالتي الكسر والضم نعم اذا المصدر الميمي كما ذكرت قبل قليل هو مصدر يدل على حدث وهذا المصدر يبدأ أو يبدأ بميم مائدة في غير باب المفاعله في غير باب المفاعلة وله من الثلاث وزنان إما على وزن مفعل وإما على وزن مفعل باختصار شديد إما على وزن مفعل وإما على وزن مفعل على وزن مفعل لاحظوا بفتح الميم والعين وسكون مفعل مثل مضرب منصر مذهب مركب مجرى مرمى مساق متاب كله على مفعل هذه كله على كلها على مفعل كلها على مفعل الا متى يكون على وزن مفعل إذا كان مثالا صحيحا ال يعني اول حرفه له وعد موعد وعد موعد وجل موجل ورد مورد ورد موردا اوردا وثق موثقا يسرا نيسرا طبعا إذا كان مثالا صحيحا لا غير ذلك على وزن مفعل غير ذلك على وزن مفعل طبعا ولنلاحظ أن المصدر الميمي يا إخوان هو مصدر عادي في الدلاله على الحدث ويدل على الحدث كما ذكرته قبل قليل ولا يقيد بزمن معين ولا يقيد بزمن معين إنما فقط هو يميز بأنه يبدأ بميمة زائدة مثل ما حظه مصدر المرة هو مصدر لكن يدل على الوقوع مرة واحدة الهيئة دول على, الهيئة على هيئة وقوع الفعل مصدر ميمنه. سموا سمه مصدر لانه لأنه يبدأ زائده زائدة هو يدل على الحدث وغير مقيد بزمن بطبيعته الخال نعم. ثم بعد ذلك أعطانا بعض الشذوز يعني بعض الكلمات أتت على غير القاعدة مثلا كلمة المرجع على رجع يرجع المفروض أقول مرجع على مفعل لكن وردت على مفعل وردت على مفعل مرجع المصير أيضا على غير القاعدة المعرفة أيضا على غير القاعدة المعرفة المفروض هي غير المعرفة المقدرة المفروض المقدرة على مفعل لكن كل هذا على غير القاعدة على غير القاعدة ثم يقول وقد وردت ثلاثة الأولى أو ثلاثة الأول بالكسر المرجع والمصير والمعرفة والأخير اللي هو المقدرة الأخير ورد مثلثا يعني مقدرة ومقدرة ومقدرة فالشذوذ في حالتي الكسر والضم أما إذا المقدرة في حالة الفتح فهذا على القاعدة فهذا على القاعده ها. هذا من الفعل الثلاثي مصدر الميمي من الفعل الثلاثي اما على مفعل وإما على مفعل على مفعل إذا كان مثالا صحيحا لا غير ذلك على مفعل على مفعل وعدا موعد وردا مورد وهكذا ها. لا من غير ثلاثي كيف نصور مصدر ميمي من غير ثلاثي تفضل المصدر الميمي من غير الثلاثي ومن غير الثلاثي يكون على زنة اسم المفعول كمكرم ومعظم ومقام نعم من غير الثلاثي مثل ومثل اسم المفعول تماما حتى كلمة لاحظوا موعد ممكن يكون اسم مكان ممكن يكون اسم زمان ممكن يكون مصدرا ميميا وفق السياق وعدتك موعدا مؤكدا يعني وعدت وعدتك وعدا فهي مصدر هذا مصدر ميمي الموعد بيننا الخامسه مساء هذا اسم زمان الموعد بيننا في المسجد موعدنا في المسجد اسم مكان إذا لاحظوا السياق حتى في ثلافي في الرباع على وزن اسم المفعول على وزن اسم المفعول اسم المفعول كما تعلمون يصير من الفعل غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارع من وفتح ما قبل آخره أكرم مكرم أحسن محسن على سبيل ذلك عظم معظم اقام مقام اذن هذا ممكن يكون اسم مفعول ممكن يكون مصدرا ميميا وفق السياق اكرمتك مكرما ثريا يعني اكراما هذه معناها اكراما ثبتت المكرم محترم بين قومه تلافي المعاناه ثبتت اذا السياق هو الذي يحدد نوع المشتق لأن الوزن واحد بين اسم المصدر الميمي واسم المفعول أحيانا المصدر الميمي اسم المكان اسم الزمان إلى نعم، اذا مثلا مستخرج يستخرج الماء مستخرجا طيبا يعني استخراجا طيبا هذا مصدر ميمي لمعنى المصدر مستخرج الماء العذب في الروضتين هذا اسم مكان وهكذا إذا لحظوا السياق هو الذي يحدد لنا ذلك نعم أحياناً, أحيانا يعني يأتي المصدر الميمي على وزن ايضا مفعلة مقربة مطربة مرحمة مسكنة فأقول هناك أوزان أخرى هناك أوزان أخرى بعدهم وهذا طبعا سماعي وهناك من بعض الكتب قد نص على أوزان أخرى نعم وعلى مفعيلة أيضا ماسية مثلا مفعيلة نعم إذا الخلاصة أن المصدر الميمى مصدر يدل على حدث غير مقترن بزمن معين لكنه يبدأ بميم زائدة في غير باب المفاعله ويصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول ميم مضموم في أوله وقبل آخره يجب أن يكون في فتحه فالحرف الذي قبل قاملت مفتوحه ندخل الآن في المصدر الصناعي المصدر الصناعي تفضل التنبيه الثالث يصاغ من اللفظ مصدر يقال له المصدر الصناعي وهو أن يزاد على اللفظة يا أم شددة وتاء تأنيث كالحرية والوطنية والإنسانية والهمجية والمدنية نعم هذا من المصطلحات المعاصرة من المصطلحات الحديثة يعني مصدر مصنوع الصناعي يعني مصدر المصنوع رغم من مثل يعني امثلاته موجودة حتى من عصر الجاهلي يعني الجاهلية مثلا الجاهلية مثلا العنجهية حيوانية هذه كلها موجودة كلمات موجودة في اللغة العربية لكن الكمية الماهية ربوبية كلها موجودة هذه الكلمات لكن لم يقف الصرفيون عندها إلا في وقت متاخر وطبعا مجمع اللغة العربية في القاهرة كان له رأي في هذا المجال وقال بان المصدر الصناعي يخدم أيضا في مصطلحات الكيماء وغير الكيماء والمواد العلوم بصورتين عامة لذلك المصدر الصناعي هو اسم تلحقه يا النسبة مردفة بالتاء طيب لماذا يدل على صفة معينة فيه عندما أقول كلمة وطن كلمة وطن هو وصف لأرض لبقعة جغرافية طيب عندما وطن الوطنية تقول وطنية أضاف لكلمة وطن ياء مشدده وتاء لأن حملت معنى جديدا حملت معنى جديدا عندما تقول وطنية يعني فيها حب الوطن فيها إخلاص فيها إخلاص الوطن فيها العمل للوطن فيها الدفاع عن الوطن فيها الحماية عن الوطن إذا اذا حملت معنى جديدا عندما اضفت ياء النسب أو ياء مشددة يعني نسميها وتاء المربوطه ذلك سمي بالمصدر الصناعي إشكالية لدينا عرفنا أول مصدر الصناعي وضع فيها المشددة وتأنيف وعطانا أمثل الخرية والوطنية والإنسانية والهماجية والمدنية طبعا المصدر الصناعي يمكن يدخل الأسماء الجامدة ويمكن أن يدخل الأسماء أيضا المشتقة يعني مثلا الأسماء الجامدة حجر تقول حجرية انسان إنسانية كيف كيفية تبعتم تدخل أحيانا المبنيات هو هوية هو هوية الأكلمة هوية مصدر صناعي تبعتم مصدر صناعي هوية طيب في الأسماء المشتقة العالم العالمية فاعل الفاعلية لاسبق لاسبقيه مثلا لأرجح الأرجحية مثلا الأرجحية طيب الآن حتى في القديم كما ذكرت قبل عندك الجاهلية والكمية والماهية والربوبيه والانجهيه ونقول الحيوانية ونقول السلمية ونقول النفسية وهذه كلها جوامد تقول قهرية حرية نفسية وحادية، وصولية ثنائية كل هذه الكلمات موجودة في اللغة أيضا من المشتقات القابلية مثلا المحمودية المفهوميه الاكثريه المصداقية إذن يدخل الجوامد والمشتقات. لدينا جزئية مهمة جدا يجب أن نتنبه وهي الفرق بين المصدر الصناعي وبين الاسم المنسوب بين المصدر الصناعي وبين الاسم المنصوب لو قلت الوطنيه شعار حديث او شعار جميل فهذا مصدر صناعي طيب لو قلت الصناعات الوطنيه المشاعر الوطنيه هل الوطنيه المصدر صناعي ولا أصبحت اسم منسوبا إلى الوصا؟ إذن هذا أصبحت اسم منسوبا لأن أريد بها الوصف، فإذا أريد الوصف فهي اسم موص اسم منص منصوب. أقول مثلا تعلم اللغة العربية، اللغة العربية، في كلمة عربية في وصف خصوصا لل أو قلت تعلم العربية. لانه مفهوم من لسال العربي او اللغه العربيه اذا الاسم المنسوب هو المراد به الوصف أما المصدر الصناعي فلا يراد به الوصف فلا يراد به الوصف هذا والله اعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ونكون بذلك قد انتهينا من بحث المصادر بانواعها المختلفه سندخل ان شاء الله تعالى في المجلس المقبل في المشتقات ونبدا باسم الفاعل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وارجو ان القاكم دائما على خير وطاعه وتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته